أ ح ب ك لو تكون حاضر احبك لو تكون هاجر ومهما الهجر يحرقني راح أ م ش ي م ع ا 「あしたにおいしいです」 ل ل آ خ ر أ ح ب ك لو تكون حاضر أحبك لو تكون لو ه احبك ج ر أ لو تكون حاضر أحبك لو تكون لو هاجر ومهما الهجر يحرقني راح أ م ش ي م ع ا